كم راح من عمري وانا ودياته لولا الهوى والنفس كنفس تاير عشرين عاما مني النفس يا ايه لين اكتشافت اني بعل واكتشاير كم راح من عمري وانا ودياته ولولا الهوى والنفس كان مستعب عشرين عاما مني النفس يا يوق اكتشفت اني مع الوقت شاير راحت حياتي بين طالب ومطلوب ولي خاطر لو طبت مهوب طائب وخاف من يوم بهالموت مكتوب لحولوبي بين عوج النصائب في منزل مغلق عن الناس محجوب محجوب حتى عن نسيم الهبايب وصار الكفن ييوب يغني عن الثوب وفارقت ربعي والأهل والقرائب ما عاد فيها جاه وموال وسلوب ولا عاد فيها حب خشم وطلائب ولا عاد حولي شم ولا بحوق أنا وملايكت الرضا والعقائب خدعني التشويف وغرتني دروب من يا من الدنيا وغدر النوايب يا الله يا فارج على كل المكروب يا واحد بمرك المصايب يا من تقلب بين صابيك قلوب خلقتها من بين صلب وترايب يا غافر المنجالك وكله بنوب قدم ضعيف وجاك تائب ونايب يا رب لو قلبي صخر عندك يوب يا من الهيبة كالجبل جبل خرب غائب أتوب ثم أعود وأعود واتوب ما هي عجيبة وانت رب العجائب من المهد لينال أحد وقت محسوب ما ضاع شيء وما بقي شيء غائب يا رب مالي غير رحمتك مطلوب من لي سواك نجيت يا رب تائب من نووي ونا ودياته لولا الهوى والنفس كنفس تائب عشرين عاما مني النفس يجيب لي اكتشاف النباع واكتشاف حياتي بين طالب ومطلوب ولخاطر لو طبتي ما هو بطايم وخافي من يوم به الموت مكتوب لحواله بي بين عوج النصايم في منزل المظلم محجوب محجوب حتى عن نسيم الهباين وصار الكفن ييوب يغني على الثوب وفارقت ربعي ونهل والقراين كم راحب من عمري ونا والديات ولولا الهواء نسيت نفسي تايه مشيرين ما عاد فيها جاه وموال وسلوب ولا عاد فيها حب خشم وطراير ولا عاد حولي شمروا له حروب أنا وما لا أكثر نضاع والعجائب خد. يسوي فضرتني يدرو من يمنا الدنيا وغدر النواي يا الله يا فرج على كل مكرور يا واحد بمركتهنا المصايب يا واحد بمركتهنا المصاير När jag är i skuggan, när jag är i skuggan, jag är i skuggan, när jag يا غافر من المنجالك وكله اذنو عبد الضعيف وجاك تايب ناين يا رب لو قلبي صخر عندك ذوب يا من لهبتك الجبل خر ذاين أتوب ثم عود رب العجائر كم راح من عمري ونا والديات لولى الهوى والنفس كنفس تاير عشرين عاما من دي النفس يا أيها لين اكتشافت اني وقت شاير من المهاد لنا الأحد وقت محسوب ما ضعي شي وما بقى شي غاير يا ربي ما لي غير رحمتك ما مطلوب من لي سواك جيت يا رب تاير مراح من عمري وأنا ودي يتوب ولولا الهوى والنفس كان مستايم عشرين عاما مني النفس يا أيوب Längtande chef, den är mal, vad är det du säger? Längtande